لي ورا ايشو كذا حنب تشوفه ودرى عند الفرن لكن لما صوته طاح مش كذب لي واحد من الصفاح في الوسط تاويلاتك يحبوا وايش مسوي ثاني ايم نقتل فتحت باب الخمره وركض كم تيدي مسلم يعني كتير شفر المشافار مثل مساء الغصيدة يعني المشافار يعني مو حقيقي هذا على ووطلع من عمام حماه قاعد أبو في شارع وش في قاعد تشتغل لنا في شارع وجبني يلا ولا رحت البراده استلموا التجاره لا لا شوف كلهم بيت بشورات اسمها ويا مو واحد في خاله لي بس اه لا ما تيلهم طايحه في شهر رمضان الحلقه باكر ما بتخلصها احب تخلص يلا يلا زه ال اختها زهراتي صار يشوفها خويه معله كلوش في يوم انا فتحتيا ولا <تصفيق>